فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف وساق ألفاظا عن هؤلاء قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فالمتنطعون أي المتعمقون في البحر والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة فهو, فهو باعتبار منفعه في وقت الانتفاع حلال فهو باعتبار منفعه في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام قال فاما مضرته فاثاره الشبهات وتحريك العقائد وازالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالجليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة, المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد, ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكنها اضطرت بواسطه التعصب الذي يثور من الجدل قال وان قبل ان نعرض كلامه في المنفعه نحب ان هنا نستجلي دله السلف على تحريم الكلاعين من الكلام طبعا من خلال ما ذكره الغزالي وغيره بايجاز طولا كما تعرفون هنا كان يظهر أن رجح أن قول السلف هو صحيح لكنه استثناء استثناء كما سيأتي بمعنى أنه يرى فعلا أن علم الكلام ما نضرته أكثر من منفعته والاستثناء الذي سيؤهده منقوض بكلامه هو لكن نرجع إلى قول السلف وأصل هذا القول وأدلته فهو السلف رحمه الله كلهم كل السلف كل السلف يحلمون علم الكلام فلا يظن أو يظن أحد من الناس أن هناك من أهل السنة من سلف الأمة أئمة الدين أهل الحديث من يبيح علم الكلام أبدا بإطلاق قد, يجد قد نجد من أقوال السلف ومن أفعالهم ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام عند الضرورة وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام بل يعد من اللجوء للضرورة كاستباحة الميتة عند الضرورة وهذا أمر لا يتعلق به واجب أو مندوب إنما هذا أمر يعني بمعنى أننا نستصدر له حكم بل ولا ينبغي أن نستثنث قاعدة ونقول مثل علم الكلام محرم إلا عند الضرورة هذا ما ينبغي لماذا؟ لأن مسئلة الضرورة يتفهمت الناس في تقديلها وقد يتذرع طالب علم أو متعلم بأنه وجد ضرورة لعلم الكلام كان يدافع عن عقيدة ويرد شبهات المبطلين ثم يألج في علم الكلام فلا يخرج إلا كما خرج أساطينه بشبهات وشكوك ومرض القلب ومرض الاعتقاد فإذا لن نعرض المسلمين للضرورة لما يسمى بالضرورة إنما قد ترد الضرورة بأمر يلجأ إليه العالم دون تبيت مسبق كما حدث لكثير من الأئمة الشافعي ناظر بعض المتكلمين واضطر أن نستعمل معبارات كرامية وليلجأ إليها في موقف لم يبيته من قبل من اضطر إليه اضطرارا لما أحمد رحمه الله استعمل باب الحجج الكلامية وان كانت قليلة جدا ونادرة فكان وقافا عن النص لكن استعملها من باب ضرورة الدفع لشبهة يخشى أن تنطلي على العامة أو على الناس أو على الحاضرين كالوزراء والمامون وغيرهم في أثناء المناظرات فكان يدفع شبهة بأسلوب كلامي لضرورة طارئة ما بيتها لما ما من قبل قاعدته سالمة وباقية لم ينقضها إلا لضرورة طرأت كذلك من جاء بعدهم الشيخ من تيمية وقد أكثر من استعمال لسليم الكلامية ورد علم الكلام بأصوله أو بأصول أهله ورد قواعد المتكلمين بعضها ببعض الآخره إنما هذا أيضا ضرورة لم تلجئ من تيميه ولا غيره لأن يجعلها فتوى إنما اضطر إليها بنفسه حين احتسب نفسه احتسب وقته وجهده وعلمه في هذا السبيل ولم يبع ذلك للناس أو يفتحه كقاعدة وفتوى فإذن يبقى الأصل عند السلف قديما حديثا وإلى يومنا هذا أن علم الكلام حرام والإطلاع على كتبه حرف ولا يلجأ إليه نجاح والضرورة إلا حينما يلجأ متخصص في موقف يعرض له فيستعمل أساليب كلامية أو, يطلع, أو يطلع, يطلع على كتب أهل كلام للرد عليها فهذا أمر يقدره العالم المتكمت ولا يكون لنثابة الفتوى أو المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض طلاب العلم عن جهد. في عصر نرجع إلى أسباب تحريم السلف بعلم الكلام فكما ذكر نبدأ بما ذكره الغزال أولا قالوا لأن هذا الأمر سكت عنه الصحابة مع أنهم كانوا بحاجة وليظن ظامن أن الصحابة لم يحتاجوا إلى علم الكلام بل يحتاجوا إلينا أنهم بان الفتوح حتى قبل ذلك إلي جدال اليهود والنصارى ولو المنافقين والنصارى حدثت يعني أمور تقتضي استعمال علم الكلام فلم يستعملوه فكان أفتاق والنصارى في القدر بدأت حتى في عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بها ومحاجاتهم كان القرآن يتنزل في الرد عليها بدون أساليات كلامية وبدون مصطلحات علم الكلام ثم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وعمر اليهود ومع النصارى كان يتزم فيه أصول الشرى والوحي ثم ما فعله الصحابة في أهل الخلفاء الراشدين كذلك في آخر عاهل الخلفاء الراشدين واجه المسلمون أمم كلها عندها فلسفات وعندها قواعد كلامية وكان من مقتضى يعني الواقع لو إنهم عملوا بالواقع أن يفتحون لأنفسهم دابعهم الكلام فيجادلوا اليهود بأصولهم الكلامية والنصارى بأصولهم الكلامية والمجلوس بأصولهم الكلامية والصابع بأصولهم الكلامية لكن لم يفعلوا ذلك إنما كانوا يقيمون الحجة الشرعية ولا يجادلون إلا بحدود تنتزل من الضوابط الشرعية ولا يتعمقون في أقوال الخصم يردون أقوال الخصم بالأدلة الشرعية ويدل العقلية المبنية, المبنية على الأدلة الشرعية لأن ذلة الشرائعة جاءت إلى ذلة العقلية كما ذكرها العلم ليست خالية من ذلة العشقونية في كل شبهات الأمم ما جل شبهة رئيسة في الأمم قديما وحديث إلا ونجد ذلك القرآن ردا عقليا عليها وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعال الصحابة فإذا لا يقال أن الصحابة لم يوجد عندهم ولم يواجه الفلسفات فيستعمل علم الكلام بل واجه الفلسفات لكنهم سدوا باب الكلام والمرأة والجدل إلا بالتي هي أحسن وبالوصول الشرعية فإذن أولا ما سكت عنه الصحابة يلزم سكوت المسلمين عنه إلى قيام السنة فاصلتا في الأمور الغيبية العقدي وقبل ذلك ما سكت عنه الشارع ما سكت عنه قرآن السنة مع أن الصعاب أعرف بالحقائق يعني حقائق الوحي سواء في ألفاظه أو معانيه فالصحابة ليس كما يظن كثير من الناس أنهم إنما انشغلوا بالفتوح وليس عندهم تعمق في العلميات ولا عندهم تعمق في المعارف هذا نسب صحيح بل عندهم من القدرة العقلية وقدرة التعمق ما ليس عندهم عند غيرهم لكنهم وقفوا حيث أمروا أن يقفوا والله عز وجل أمرهم لا يسألوا عن أشياء وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا عن أشياء من ظنها هذه الفلسفات وهذه الكلاميات فهم أعرف بالحقائق هذه حقائق كلام الله وحقائق الوحي وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم ثم ما يتولد الأمر الثاني ما يتولد عن علم الكلام من الشر كالشكوك والشبهات والاستهانة بكلام الله عز وجل وتعريض الوحي لكثرة الخوف وتعريضه لمن ليس من أهل العلم من المجادرين والمماحلين والمرائين ثم ما ينتج عن ذلك من تلويث قلوب الناس بالشكوك والشبهات والريب في دين الله عز وجل ولذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم هلكت المتنطعون وهذا أمر ثالث وهو أن التنطع في الدين لا يجوز ومن أهم التنطع البحث والاستقصاء في أمور الغيب وأمور الدين وعدل الشرع وغيره مما لا يدركه أحد أو لا يدركه إلا الرصخون في العلم والأمر الخامس أن هذا لو كان من الدين أي بحث مسائل الشرعية لقواعد عقلية وفلسفية لو كان من الدين لك الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون من لوازن الدين ثم لا يبين لنا ولا نؤمر بالأخذ به فكيف وقد نهينا عن الأخر به قد نهينا أشد بالنهي وأخيرا ثبت بالاستقراء التاريخي مع هذا أمر قاطع أن علم الكلام لم يأتي بخير فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يمارسون علم الكلام بين المسلمين فتحوا على المسلمين جبهات أولا من حيث ادخال شبهات الشكوك على طوائف من المسلمين ضلوا وخرجوا عن السنة وهم يظنون ويحسبون أنهم مسلمون صنعة وثانيا أشغل أهل العلم بما هو أولى فكم من الطاقات بذلت والجهود جهود أهل العلم بل حتى من يعني ما بذلوهم من أموالهم وأرواحهم في سبيل كماية العقيدة والتصدي لأهل الكلام وأهل الباطل وأهل الهواء مما صرف المسلمين عن ما هو أهم من تأصيل العقيدة ونشرها واهتيام بتربية المسلمين وعجادهم والاهتمام بالجهاد وغير ذلك الطقات التي أنزرت في سبيل دفع, دفع هذه الشرور من علم الكلام وغيره من السلف وعمة المسلمين لا تكاد تتصور بعض العلماء يكون أثنى عمره إلا القليل في سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب التي جرها علم الكلام على المسلمين ولنستعرض على سبيل المثال المولد الإمام أحمد أعظم محنة امتحنا فيها في تاريخ الإسلام في حياته وهي أعظم محنة في تاريخ الإسلام بعد الصحابة هي المحنة في قضية خلق القرآن وهي قضية كلها باطل من منشأه وابتليت الأمة فيها بلوة عظيمة أشغلتهم عن الجهاد أشغلتهم عن العلم الشرع أشغلتهم عن المروف أنه المنكر عن تحقيق أمر الله وعده ووقع في ذلك من الشرع العظيم ما بقي جراحا في الأمة إلى يومنا هذا مثال آخر شيخ السلام من تيمية رحمه الله على ما أعطاه الله من طاقات مواهب قضى تسعين من عمره وحياته في الرد على أهلاه طبعا جاهد من جهاد العمل بعض الوقت لكن أشغله جدال أهل الأهل الأهل الأهل الأهل الكلام والتأليف فيهم والتصدي لأهوائهم أشغله أشغل أكثر وقت حتى نسي نفسه ونسي كثيرا من أموره الضرورية ولو كان إن شغل في تأصيب العلم الشرعي معا من الله نفع به في التأصيب نفعا عظيما لكان لجهده ما هو أثمر وأولى مما بذل مع بذل خيرا لكن أقصد أنه هذا الخير الذي بلله كان في سبيل صد تيارات الشر التي بلات الدنيا في الوقت نعم نستكمل قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته خشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا تعادت كثيرا ممن تلوثوا بشيء في حياتهم تبقى يعني هذه اللوفات في عباراتهم وفي أحكامهم فالغزال رحمه الله رغم أنه رجع عن علم الكلام والفلسف والتصوف وسلم بمذهب السلف في آخر حياته إلا أنه ضقيت عنده هذه اللوسات ويلاحظ هذا من اضطراب في هذه العبارات فأولا حينما قال أما منفاته يظن أنه سيأتي بمنفع على المنفة وأخيرا لم يأتي بمنفعة بل رد هذه المنفعة وأبطلها ثم أنه يعني ذاتا ذكرها بصيغة التمريض أو صيغة التضعيف فقال قد, فقال يظن, قد يظن أن فائدة الكشف حقائق الحقائق ومعرفتها هذا ما يدل على أنه جاهز في حقيقة بقرارة نفسه أنه ليس في علم الكلام منفع لكن نظرا لأنه قضى عمر أكثر عمري في علم الكلام بكي عنده شيء من التراب ثم قوله هنا سمعته من حشوي هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة كلمة حشوي هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة وكنا نظن من مثل غزالي حينما تراجع عن قوله بعلم الكلام وسلم بمذهب السلف ألا يستعمل هذه العبارة التي يستعملها خصوم السلف فكلمة حشوي تطلق من قبل خصوم السلف على أهل الحديث أهل السنة والجماعة ويقصدون بها الذين أطلقوها أولا يقصدون بها أن أهل الحديثة الحشو ليس الأهل تعمق ولا تفكير إنهم هم حشو الأثار وحشو الحديث وحشو الكلام وهذا ظلم واعتداء وظلوة أيضا خلل في التصور فأهل السنة ليس فيهم أهل العلم أهل الحديث ليس فيهم حشوي بمعنى من ليس عنده تعمق في الكلام أو في وليس عندها تعمق في العلم والمعرفة بل هم أعمق الناس معرفه لكنهم يتحاشون الفلسفات والميرى والجبل فلذلك ظن قصومهم بأن هذا ناتج عن قصور أو عن تقصير أو عن غفلة والأمر ليس كذلك إنما عن تورع ووقوف عند أمر الله وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة, الخ... بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتتلمين وجاوز ذلك إلى التعمق هو أن يقصد نفسه هنا نعم وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسجود ولعمري لا ينفق الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله حقيصة هذا كلام العظيم والرائد لا يكذب أهله وكنا نتمنى أن يعي هذه النصيحة أهل الكلام الآن يعونها جيدا من إمام من أئمتهم ممن رجع عن الكلام متاب منه هذا الكلام الحقيقي يكتب بماء الذهب كلام الغزالي وليس الذين يتمسكون الآن بعلم الكلام ويمدحون و... أهله ويستحسنون سبيله كبعض المتكل... الكتاب المتأخرين الذين ينتصرون المؤولة وهي الكلام ليس هم مثل هذا مثل هذا الحكم الذي حكم به الغزال بعد تجربة طويلة عاش فيها غمار الكلام وخاض بحار بل أسهم في تأسيسه وتأييده وبذل من الجهود والووقعات الشيء العظيم في الانتصال العلم والكلام ثم ينتهي بهذه النتيجة المؤلمة بالنسبة لهم فقوله فقوله فاسمع هذا ممن خبر الكلام يعني اسمع مني يقصد نفسه أدين ثم قلاه يعني اختبره أتم الاختبار بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فعل انتغلغل حتى العظم في علم الكلام التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلم وجاوز ذلك أيضا إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام تصوف وما يتفرع عنه ثم والفلسفة أيضا تعمق في الفلسفة جمع كل الوسائل التي تفيد في, علم في, في تأسيس علم الكلام لو كان علم الكلام فيه خير وتحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود فليتهم يعلم وليس هذا كلام الغزال فقط بل كما قلت لكم سابقا وأكرر أكابر المتكلمين الذين أسسوا علم الكلام الذي يعيش عليهم متكلمون الآن من أشاعر وما تريده أكابرهم كلهم قالوا بهذه النتيجة والعجيب أن أسلوبهم يكون غالب أسلوب مؤلم ومؤثر ومحجن السلوب الذي أضاع عمره ويأشفق على الأمة أن تضيع عمرها في مثل ما فعل كما سيأتي بعد, بعد قليل من كلام الجويني ومن كلام الرازي كلام الشهر وغيرهم كلهم يتكلمون بشرقه حسرة كلام الناصر المشفق ولو تأملنا كلامه وجدنا فعلا أنه كلام الذي أراد النصيحة لقومه في وقته وبعد وقته لكن هل يعود الأمر من نعم وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة ولا ترهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاجتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لو لا التنافس في الدنيا لما وضعت خطب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك أحسن أحسن ما قرأت في الرد على المتكلمين وهو رد فطري طبعا بعد كتاب الله عز وجل وبعد ما عليه السلف لكن أقصد من علمة الناس الذين ليس عندهم تعمق أحسن رد فطري ممكن يستعمل دائما في الرد على المتكلمين رد تلك العجوز التي رأت أبو غير يمشي مع تلميذه من المغرورين به ويكتبون ما يقوله من هذيان الحلاسفة فلما رأته وكانت جالسة أمام بيتها باب بيتها فلما رأته عجبت وقالت من هذا قالوا ألا تعرفينه قالت أهوى السلطان قالوا, قالوا أهوى الوزير إذا أخير عددت من تتصور من أصحاب الوجاه الذين يكون معهم مواكب قالوا لأ هذا قلان الرازي الذي أوجد أو يملك على وجود الله ألف دليل قالت تعسى وخس والله كان ذلك فعنده ألف شبهة أو ألف شك أفل الله شك لماذا يحتاج إلى أفضل المسألة معناته أنه تكلف الشكوك ثم تكلف الرد عليه وقد قاله عن نفسه في كتابه التفسير الكبير لأن أكثر معضلاته الكلام لا يمكن الرد عليه وإن رد عليها فيستطيع الراد أن ينقذ رده فلذلك هو من كثيرا ما يرد يرد شبهة ثم يرد عليها ثم ينقذ رده ويقول ويرد على هذا كذا وكذا ويشكل على قولنا هذا كذا وكذا فيقف ولا يرد مع أنه أكثر الشبهات لا يرد عليها ابتداء لكن ان رد أوقع القاري في مشكلة ومعضلة وشك في رده ثم انتهي للحيرة وآخرا اعترف كما تعلمون كما سيأتي وصلى الله عليه وسلم وبركاته على نبينا محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن المحال أن يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيلين نقصد بهم أهل الكلام لأن لا الحديث عن المتكلمين والمتكلمون هم الذين يخوضون في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته عز وفي مسائل العقيدة وسائل أمور الغيب والأخبار ونحوها يتكلمون عنها بمجرد الظنون والأهام والفلسفات والعقليات ولا يلتزمون ما ورد في النصوص الشرعية نعم بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أراد بها ما يوافق خضر الرسول صلى الله عليه وسلم قُبل وإن أراد بها ما يخالفه رُد وهذا, ما وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا في اللغة بل هم, بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر وينظر ما دل عليه القرآن من الأذلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني أحدها التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك طبعا الطبائع الأربع في عرف المتقدمين مثل الرطوبة واليبوشة نعم وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور الثاني تركيب الجوار كم صراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة الرابع التركيب من الهيولي والصورة كالخاتم مثلا فيولاه الفضة وصورته معروفة وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر طبعا الهيولي هنا المقصود به المادة الأساسية المادة الأولية للشيء طبعا في عرف الأولين المادة الأولية للشيء وما يتنسلنا بالمادة الخام نعم وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة, أو ستة عشر وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوة وهذا مبسوط في موضعه الخامس التركيب من الذات والصفات هذا سموه تركيبا لينفو به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة ولئن سموا, ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للنعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم فلو, فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية السادس التركيب من الماهية ووجودها وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها هذا محال فترى أهل الكلام يقولون هل باعوا الرب وجوده أم غير وجوده ولهم في ذلك خطط كثير وامثلهم طريقه راي الوقت الوقت والشك في ذلك وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الاضاليل من الاضاليل والاباطيل وسبب الضلال الإعراض, الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة وإنما سمي هؤلاء أهل, أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس لإضاح ما علم بالخسس وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحسة وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ظاهى إبليس حيث لم, حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا, ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما حسن. خلاصة هذا المقطع أن الكلام الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته عز وجل وخاضوا في أمور الغيب كان منشأ أو من أهم أسباب خوضهم بهذه الأمور أنهم قاسوا أفعال الله وصفاته وذاته على ما يعرفونه من عالم الشهادة أي من المخلوقات فلذلك جاءوا بمسألة التركيب والجسمية والتحيز والجوهر والجهة و... ويقصد بذلك أن الذين عطروا أسماء الله وصفاتها أو الذين أولوها, أولوها لهذه العدل فزعموا أن بعض أفراض أسماء الله عز وجل أو صفاته تدل على التركيب فنفوها أو أولوها وبعضهم زعم أنها تدل على الجسمية أو بعضها أيضا بعض أسماء الله صفاته قالوا هذه تدل على الجسمية أو تشعر أو تؤهم لتعبيرات مختلفة منهم وبعضهم يقول هذه الأفراض تؤهم الجسمية مثلا فنظرا لذلك تنفى عن لا عز وجل أو تأول وكذلك التحيذ والجوهر والجهة والعرض وغيرها من الألفاظ فالمقصود أن الذين عطلوا أسماء الله وصفاته كالجهمية أو الذين أولوها كالمعتزلة ثم الذين ورثوا التأويل منهم فالشاعر الماثريدية إنما نفوا اسماء الله وعطلوها وأولوها بدعوة أنها تنطبق على هذه المصطلحات وهذا كله رجما بالغير بل هو قولنا الله بغير علم فإذا جاز أن ألفاظ صفات المخلوقات تنطبق عليها هذه الأمور فلا يجوز ذلك في حق الله عز وجل لأن الله ليس كمذنه شيء فمن هنا اسماء الله وصفاته وأفعاله تثبت له تعالى على ملك جلاله ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن توهم المشاهله أن توهم المشابهة لأن حقائقها تخلف تختلف بل تغاير كل المغايرة لحقائق ما عليه الخلق والمخلوقات الطبعية العربة التي ذكرها هنا كما قلت لكم هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة ويقصدونهم بذلك أن هذه المشاهلات أن هذه الصفات يتكون منها الحيوان سواء كان الإنسان أو الحيوانات الأخرى ذات الأرواح ستتكون من هذه الطبائل الأربع ودعموا أن كل صفة تدل على عبو أو تدل على أو توجد في المخلوق فإنها صفة مركبة فمن هنا فنفوها عن الله عز وجل بدعوة أنها تخيط التركيب كاليد والعين إلى آخر الرحمن الرحيم الحمد لله صلى وسلم على رسول الله قال رحمه الله تعالى قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا يتذبذب يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المدموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيأول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن عشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به فالتهافت التهافت رد به بالرشد على الغزيل الغزالي المسمى بحجة الإسلام عاش أول في أول نشته مع الفلسفة والفلاسفة ووعج بهم ثم ترك الفلسفة واعتنى بعلم الكلام على مذهب المتكلمين وفي هذا هذه الأثناء رد على الفلاسفة بكتاب اسمه تهافت الفلاسفة فأرد عليه بن رشد الحفيظ بكتاب سماه تهافت التهافت انتصارا لمذهب الفلاسفة وكل من الرجلين ترك الفلاسفة وأعرض عنها بل ترك حتى علم الكلام وعرض عنه فبالرشد الذي كان ينتصر الفلاسفة ترك الفلاسفة وأعرض عنها وحذر منها والغزالي الذي كان فيلسوفا ترك الفلسفة وبعدما انتقل علم الكلام وعاش فيه فترة من عمره تركه ونزع إلى التصوف ثم لما تعمق في التصوف وجد فيه زلات كبار وأدرك أن فيه ما قد يوصل إلى الكفر فأعرض عن هذه المذاهب كلها وسلم تسليم العجائب ومات على هذا المذاهب أما بالرشد الحفيد فقد أكب على الفقه والعلوم الشرعية وترك الفلسفة ولم يكن يوم من الأيام متكلما بل كان يرد على المتكلمين في, في, في, في حياته الأولى الفلسفية وفي حياته الثاني حنما كان فقيها نزع إلى الفقه لكن مع ذلك يقول ببعض مذاهب المتكلمين في الصفات غيرها إنما يخالف أصول المتكلمين التي قننوها وأصلوا فيها بدعهم في التأويل والتعطيل وله في ذلك رد عظيم جدا وجيد لا يكاد يوجد عند غيره حتى كان شيخ رسول من تيميه ومن جاء بعده كثيرا ما ينكرون عجيب في لرده على أهل الكلام وما كما ذكر شيخ الإسلام من تيمية أنه ما رؤيا أقوى في رد علم الكلام والرد على أهله من كلامه بالرشد نعم وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام الذات نهاية إقدام العقول عقالوا وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أدو وبال ولم, ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم, وكم من جبال قد علت فرفاتها ججال فزالوا والجبال جبالوا أوه. سنتنقف عند هذا لأن الكلام ممتد وبعضهم مرتبط لذات لكن استعرض بعض المسائل فيما مر ولعلنا نعيد الدرس مرة أخرى فرجو أن لا ننسى لأنه مترابط يحتاج إلى وقت أطول وحب ذا لو إذا ذكرتموني إن شاء الله أعطيناه درس خاص مستقل من أوله إلى آخره <تصفيق> ننفي تذبذب ما بعدها كلامه على المتكلمين لأن هذا أمر يحتاج إلى الرجوع إلى أصول أهل السنة والجماعة وما خالفها من أصول المتكلمين لإثبات التذبذب والشك والحيرة والوسواس والتكذيب والجحت الذي وقع فيه المتكلم وأشار إليه الشارحة من أراد أن يستزيد ويشتعج الفائدة فيرجع إلى در التعارض الشيخ سلام بن في المجلد الأول صفحة 159 وبعدها سيجد العجب العجاب فما هذا إلا خلاصة موجزة جدا من ما وجد في ذلك الكتاب قوله يتذبذب بين الكفر والإيمان كما ذكر الشارح هذا احسن وصف لحال المتكلمين لأن المتكلمين يزعمون أنهم على السنة يختلفون عن فلاسفة الفلاسفة الخلص كبن وبالرسل الفرابي وغينهم لا يتورعون عن إظهار احتقار الشريف واحتقار الأنبياء لا يتورعون أبدا نعم هم كالمستشرقين يعترف بجوانب الإعجاب أو بجوانب الانبهار في الرسالة والنبوة ما يبهره ظاهرا الشكليات وغيرها أو الاخلاق ما يبهره ظاهرا يقول ويعترف به لكنه لا يخضع للوحي ولا يسلم به ويفسر الشرائع والوحي بأنها ظواهر تصلح لعامة الناس وليست على مستوى العباقرة والمفكرين والعباد الكبار كذا هذا فهم الفلاسفة للإسلام والدين والوحي يعتبرون الوحي مفيد والشرائع مفيدة وهامة لكن لعمة الناس للعوام لا أما الأذكية أمثالهم كما زعموا والعباقرة وكبار العباد وكبار الصوفية فهؤلاء يستغنون عن الشرائع وهم أرقى عندهم عند الفلاسفة أن هذه الطبقة أرقى من الأنبياء ومذاهبهم أرقى من النبوة وسلوكهم أرقى من الشريعة ويصرحون بذلك لا م... لا ليس عندهم في ذلك أي تحر ابن سينة وبالرسل وبالفارغ والفرابي والسهر وردي و... كذلك بن عربي بن عربي من أصلحهم في هذه الناس في كتبه أو في إسائل كتبه التي كتبها في هذه الأمور خصصها أن أهل الكلام وهم حل الحديث هنا فإن عندهم شيء من اللبس يقدسون يقدرون الشرع ويقدسون الوحي ويقدسون الدين ويعتبرون للأنبياء من زلتهم ويعترفون بمبدأ الخضوع للشرع وللدين لكنهم يزعمون أن الشرع لا بد أن يأتي بما يوافق العقل أي يضعون للعقل الاعتبار الأول فمن هنا إذا جاءت بعض المسائل أو النصوص أو القضايا التي يرون أن العقل لا يستوعبها وقفوا فيها حائرين فلا يثبتونها كما أثبتها الفاحل ولا يستطيعون أن ينفونها نفيا التكذيب والجحود كما فعلت الجهميه وغلاة الفلاسفه سيقفون متذبذبين لا يعترفون بالنص لانه يخالف قواعدهم العقلية ولا يستطيعون رده لانه بانه يو... يوافق يخالف عقاعدهم في الشرع من حيث انه عندهم حق وصدق فمن هنا يقع وقعوا في الاضطراب فلذلك ما من متكلم ما من متكلم من المتكلمين الكبار هذا مبدأه إلا وينتهي أمره بالحيرة وإعلان الإفلاس والخضوع للشرع والخضوع المطلق لكن بعد فوات الأوا لأنهم تشبعت أفكارهم وعقولهم بعلوم وافدة طارئة محدثة فلما أرادوا تصفيحها لم يتمكنوا فسلموا تسليم العجائز كلهم الرازي الغزالي الجويني الشهرستاني وغيرهم والخسرشاهي وغيرهم كما سيأتي ذكرهم كلهم يأتون انتهون بالتسليم الأعمى التسليم الفطري أو التسليم العجائز الذي ليس فيه إدراك التفصيلات ولا قدرة على لإدراك التفاصيل قد يقول قائل كيف وهم أذكية وعباكرة وأخذوا علوم منها العلوم الشرعية وتبحروا كيف يدركون التفاصيل العقيدة ويستيعقون نجاة عن السلف نعم المتأمن لحالهم يجد أنهم هم وأمثالهم أي كل من تشبع بعلم يخالف الكتاب والسنة قبل أن يستوعد العقيدة السليمة ويستوعد نصوص الشرع على نهج سليم كل من تشبع بأفكار تخالف الكتاب والسنة أي مكات سواء فلسفية أو أدبية أو تاريخية أو فكرية أو ثقافية أو غيرها إذا تشبع بها مسبقا فإنها لا بد أن تؤثر في أفكاره وسلوكه حتى ولو استقام ولو تاب وأن تبقى آثارها إلى أن يمت إلا النادر والنادر لا حكم له مع أن النادر هذا استثناء من الله عز وجل على كل شيء قدير أما التاريخ فلم يثبت لنا أن أحدا من من تشبع بعلم غير كتاب السنة وتروى منه ثم رجع الكتاب السنة ثم يبقى سليما أبدا ولا أخذ مثال واحد من أصدق من رجعوا عن مذاهبهم الباطلة كتاب السنة وأبلوا في ذلك بلاء حسنا أبو الحسن الأشعر رحمه الله من أصدق من قرأنا له وسمعنا عنه وعرفنا عنه في التاريخ واعترف له السلف بصدق رجعته فقد كان معتزليا تشبع بالاعتزال حتى ثم ثم هاجئة تاب من الاعتزال وتصدى للمعتزلة وأفحمهم وفعلا يعتبر هو الرجل الثاني بعد الإمام أحمد رحمه الله في قمع الجهمي والمعتزلة الرجل الثاني في تلك القرون بعد الإمام أحمد هو أبو الحسن الأشعر ومع ذلك بقيت عنده آثار الكلام الأول كلام المعتزلة إلى أن مات بقيت في مذهبه حتى أنها صارت تكأة للأشاعرة فدخلوا من جب الإبرة وأوسعوه حتى كان أوسع من الباب في نزعته في أفعال الله عز وجل وكلام الله عز وجل التي ورفق فيها دين كلام وهي نزعة كلامية وفي نزعته وقوله بأن علم الكلام قد يفيد في رد شبهات المبطلين فقط هو يرفض الكلام أن يقرر به الدين رفضا قاطعا في كتاب الإبانة ورسالة إبانة الفاغر وغيره فإنه كان يرفض علم الكلام رفضا قاطعا لكن يقول أنه قد يفيد في رد شبهات المبطلين السلف خالفوه حتى في هذا قالوا لا يجوز تعلم علم الكلام وإن كان قد يفيد لا يجوز, لا يجوز أن نضع مبدأ أو فتوى في, في تعلم علم الكلام أو أنه مشروع تعلمه هو مخالف في هذه المسألة وراء أنه يمكن أن يشرع علم الكلام أي تعلمه من أجل رد على المتكلمين وحصل له مع ذلك موقف مشهور حينما عارض بذلك وعارضه بذلك إمام السنة في ذلك الوقت البربهاري وحظرت القصة مشهورة على فالأشعري حتى ما عليه وطرد من بغداد بسبب إصراره على أن علم الكلام قد يفيد قد يفيد مع أنه يرى أنه من حيث العقائد علم الكلام كله باطل من حيث العقائد أقول هذا شاهد على أنه لا يمكن ولا يعرف أن أحدا تشبع بعلم غير الكتاب والسنة ثم طرأ له فيما بعد أن يأخذ الكتاب والسنة حتى ولو تابع عن ذلك العلم المخالف لا يمكن أن يبقى أن يتجسلم من أثر وغواء العلم الذي تشبع به وهذا هو السبب الذي جعل هؤلاء الكبار من المضطربين مع أن بعضهم, بعضهم من البحور في العلوم الشرعية الأخرى إن البحور فعلا تجد الواحد منهم في الفقه وأصول الفقه والتفسير إمام بل بعضهم إمام في الحديث ومع ذلك تجده في هذه النزعة نزعة الكلام متكلمة فإذا رجع عنه الكلام لا يهتدي إلى مذهب أهل السنة بنقاوته وصفاوته ووضوحه وبيانه لأنه قد يكون والله أعلم هذا نوع من عقوبة على البدعة وانتهب وصلحت حاله وصل الله وسلم وضارت عن أبينا محمد وعلى أمه وصحبه أجمعه كنا وقفنا على في صفحة 244 لكن نرجع إلى صفحة 242 نظرا بأن الموضوع مترابط ونبدأ من قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا, موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا هذا الوصف هو حال المتكلمين أهل الكلام الذين تكلموا في الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الغيب وأخل الأخبار الغيبية والسمعيات وأمور العقيدة التوقيفية تكلموا فيها بمجرد عقولهم وقواعدهم الفلسفية والعقلية ولم يلتزموا الأدب أدب الكتاب والسنة التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يلتزم ما أمر الله به من ترك الجدل والمراء في أمور الغيب وأمور القدر فخوضوا فصار خوضهم كلاما كلاما بمعنى أنه ليس بوحي ولا بحق ولا بسنة إنما هو كلم وسموا أهل الكلام وسموا بأهل الكلام وهذا وصف حالهم أي وصف أوضاعهم الخاصة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 وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيأول أمره إلى الحيرة والضلال والشك طبعا قبل أن يأتي بالأمثلة أبنقف عند هذه المسألة وقفة وسيطة وهو اشارته إلى أن شبهة المتكلمين الذين خاضوا في أمور العقيدة وأمور الغيب شباهتهم انهم ارادوا ان يجمعوا بين ما ورد في الكتاب والسنه وبين مقررات العقول زعم منهم فانه ما دام الكتاب والسنه لا يعارض العقول فلا بد من الجمع بين ما يظهر التعارض بينهما فيه وهذا أمر مبني على تصور فاسد اصلا وسياتي سبب هذا التصور الفاسد في ذكر حاله فهو مبني على قولهم بان هناك من مكررات العقول فقول بعض الفلاسفه واوهام بعض المتكلمين واوهام بعض الاهل الاخواء منه ما يتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنه وانه لا بد من الجمع بين هذا التعارض او الجمع بين الكتاب والسنه لدفع هذا التعارض فلما أرادوا الجمع ما جعل الكتاب والسنة هما الحكم إنما جعلوا مقررات العقول هي المحتكم فما وافقها أخذوا به بزعمهم وحسب ظنونهم وما خالفها أولوه من الكتاب والسنة مع أن الأصل كما سبق أنه لا يتوهم أبداً ويستحيل في ضوء الفطر والعقل العقول السليمة يستحيل أن يكون هناك عراء متعارض بين ما جاء في الكتاب والسنة وبين العقول السليمة والفقر المستقيمة لا يمكن هذا لأن هذا من أمر الله وخبره وهذا من خلق الله ولا يمكن أن تعارض خلق الله مع أمره وخبره لا يمكن أبدا إذن قد يرد التعارض بمعنى أنه قد يظن ظن أن هناك تعارض فإذا ورد فإنما هو شبهة في ذهن المتوهن هذه الشبهة تحتاج إلى دفع وأسلوب دفعها ليس الجمع بين الكتاب والسنة وبين أوهام البشر أسلوبها هو رد كل ما يلد عن بشر إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما من الموافق رددناه وما أشكل علينا فوقفنا فيه على أن نسلم بأن ما جاء في الكتاب والسنة حق وأن سبب الإشكال هو قصور عقولنا عن إدراك معاني الكتاب والسنة إذن لا يمكن أن يتاتك التعارب وإذا تصور أحد من الناس أن هناك تعارب بالكتاب والسنة وبينما في ذهنه وعقله أو بينما اسمعه ويقرأه فإنما هل التوههم في ذهنه وفي عقله القاصر لا في الوحي ولا يمكن أن يكون الوحي محكم عليه أبداً لزبالة البشر وزبالة أفهانه لأن الله عز وجل كامل وكلامه كامل والوحي جاء من الله وهو معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يكون والمعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والنسيان والسهو خضلا عن بعض الرأي أو القول بما يتعارض مع العقول. إذن فالمتهم هو عقل بشر المحدود قطعا ولا يمكن أن يارد الاتهام أو النقص والتقصير لكلام الله تعالى ولا كلام صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا بهذا المبدأ وهو مكتب الإسلام وهو مكتب التسليم والإيمان إذا سلمنا بهذا المبدأ فإذا نحكم بأن كل كلام جاء في هذه الأمور بغير ما ورد في ألفاظ الكتاب السنة فإنما هو باطل قطعا وإن التبس فيه الحق في الباطل فهذا بالالتباس يفصل فيه فيرد الحق إلى الكتاب السنة والباطل يرد إلى أهله ويرد على صاحبه نعم. كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به وكذلك الآمذين نعم قول بالرشد هذا الحقيقة قاعدة عظيمة قال بها رجلا عاش الفلسفة دهرا من عمره بل إنه بذل مهجته وخلاصة عمره ووقته في خدمة الفلسفة والدفاع عنها حتى أنه رد على الغزال حيث يسمى بالحجة رد عليه حينما كتب كتابه المشهور تهافت الفلاسفة فرد بالرشد عليه بتهافت التهافت انتصارا للفلسفة ولأهلها والصعبها وانتهى بالمطرف إلى إعلان أن الفلسفة لا فائدة فيها البتة بل إنه نفى أن يكون هناك من قول الفلاسفة كله ما يعتد به على الإفلاق لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي لو قيلت من خصوم الفلاسفة لقيل, لها ب... لقيل بأنها مبالغة وقيل بأنها تهور وأنها حكم قاسي لكن قالها فيلسوف عاش الفلسفة وانتصر لها وكتب بها وعنها عن جدارة عند المتخصصين ثم أخيرا يعلم الإفلاس ويقول قوله هذا بل أنه ألف كتابا عظيما في الرد على المتكلمين وهذا الكتاب موجود وأنه, رغم وأنه يعتبر أعظم رد على المتكلمين حتى أفاد منه الشيخ السلام من تميح وابن القيم ونقلوا عنه كثيرا رغم أن فيه ما فيه لكنه نظرا لأنه مارس الفلسفة وعايشها ثم مارس علم الكلام وعايشها فقد رد على هؤلاء وهؤلاء وانتصر للحق وإن كان لم يوفق في كثير من أمور لكنه أجاد في إقامة الحج العقلية على المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم ونسف أصولهم بمعاولهم التي بنوا بها كلك الأصول وذلك في كتابه المشهور فهذا كشف عن مناهج الأدلة وهذا الكتاب مطبوع وموجود واعتبر في ردها على المتكلمين أعظم رد عرف إذا يومنا هذا بعد رد الشيخ بالسلام بالتأمين يقول عبارة المشهورة ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به بمعنى أن كل ما قيل في الالهيات لا يعتد به عند الفلاسف قصده في غير اكتاب السنة وهذا حق كل من تكلم في الالهيات الالهيات هي تعبير عن أمر العقيدة وأولها متعلق بالله عز وجل بذاته سبحانه وأفعاله وصفاته وأسماءه. ثم الإلهيات أي أخبار اللهية الأخرى التي وردت فيها مرغيب هذه كلها تدخل في جابه الإلهيات لأنها غيبية يقول من الذي قاله في شيء شيئا يعتد به ما أحد قال من عنده من غير الكتاب والسنة شيئا يقال به ويعتد به في الإلهيات نعم وكذلك طبعا بن أدر رجد هذا رحمه الله حسنت حاله في آخر حياته وانكبع على الفقه وطلب العلم الشرري وأجاد فيه وعفات وأصنف فيه مصنفات جيدة ومفيدة إلى يومنا هذا ومن أهمها بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه في المذاهب وفي ترجيح الأقوال وهو من أحسن الكتب التي يقرأها طلاب العلم اليوم نعم وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر طبعا الآمدي يعني من عقل أهل زمانه بأمور المتكلمين وأفضلهم في علم الكلام وله أيضا إسهام جيد في العلوم الأخرى خاصة في أصول الفتح له إسهام جيد وغالب المتكلمين الذين كانوا من الفقهاء كانوا فيما يتعلق بالعلوم الشرعية ممن أجادوا وأفاعدوا ولهم إسحام طيب رغم أن عليهم اخطاروا لحظات لكنهم في الغالب أن اجتهاداتهم توافق اجتهادات الأمة واجتهادات الأمة كالجويني أبو المعالي وابو الرشد والآمدي غير كل منهم له اسهام في العلوم الشرعية لكن حينما أخذوا نفس المقييس والموازين العقلية التي اجتهدوا بها في نصوص الشتار لما أخذوها في نصوص العقيدة أخطأوا وابتدعوا ووقعوا فيما وقعوا فيه ومنهم الآمدي وكذلك الغزالي كما سأتي فيما بعد الآمدي وقف في مسائل الكبار أي كبار المسائل الكلامية يتعلق بها اسماء الله وصفاته العلو والفوقية والرؤية وما يتفرع عن هذه المسائل وكذلك الحديث عن بعض مقدمات الكلام التي تكلموا فيها مثل كلام عن العرض والجوهر والجسم والمباينة والمفاصلة والحدود والغايات لآخره والجهات كل هذه الأمور تعتبر مسائل كبار عند المتكلمين تقصوا فيها وتكلم وتبحروا وكلما تبحروا زادوا إفلاسا وتيها فمنهم من أنقذه الله ورجع ومنهم من مات على حيرته وأعلن حيرته ومنهم من هلك ولم يعرف عنه شيء نعم وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول نعم غزالي بدأ حياته بالفلسفة ثم عرج على علم الكلام ونقد الفلسفة وزعم أن عند المتكلمين فيما يخالفون فيه الفلسفة ما ليس عند الفلسفة وأنه أفضل لقربهم أو لأنهم أقربوا للكتاب والسنة نوعا ما من الفلسفة ثم بعد تعمقه في علم الكلام وصل إلى الطريق المسدود الذي وقف عنده الآمدي ووقف عنده الجويني ووقف عنده الشهرستاني وغيرهم فنزع إلى التصور وغرق فيه ثم إنه لم يصل إلى ما يشفي غليله في التصور فخرج من التصور وأعلن إفلاسه في هذه الأمور كله وسلم تسليما للعوام والعجائز ولم يهتدي إلى تفصيلات عقيبة السلف لكنه سلف سلم تسليما مجملا بأن السلف كانوا هم الذين على الحق مع أنه كان في كتبه يقر المذاهب كلها ولا يذكر عقيبة السلف حتى أنه مرة من مرات قال إن الحق لا يراد أربعة مذاهب ذكر المذاهب الباطلة كلها الا منها الشريعه ذكر الفارسي وعلم الكلام وذكر التصوف وذكر نسف الرابع ذكرها كلها ولم يذكر عقيده السلام. وقال الحق لا يعد هذه الاربع ثم رجح ورجوا ما وتردد وشكك واحتار هذه الاربع ما, ما ماذا يسلكم من هذه الاربع الطرق هل طريق الفلاسفه هل طريق المتكلمين هل طريق المتصوفه ثم انتهى إلى أن الطريق المتصور في الطريق الصحيح وما ذكر طريق السلف أبدا لا ابتداء ولا امتهاء وهذا دليل بل فيه موعدة وعبرة على أن من تنكب الصراط وخرج عن نهج أم السنة قد لا يهتدي إلى السنة ولا يعرفها حتى وإن مرت عليه وإن سمعها لا يفقها لا يفقه طلبه الحق وهذا ما يدل على أن أهل البدع إذا على بدعهم يصرفون عن الحق يسمعون الحق فلا يعقلونه وهذا واقع كثير من أهل البدع بل واقع كل أهل البدع المغلظة الذين يصرون على بدعهم واقعهم أنهم لا يهتدون عن الحق وإن, وإن سمعوا بالحق وبأنعقيدة السلف فإنهم يفهمونها يفهمون أنها هي الباطل فلذلك يكثر لمزهم للسلف وسبهم لهم وتشنيعهم عليه ففي موقف الغزالي عبرة فإنه حينما رجع عن هذه الأمور كلها مهتدى إلى تفاصيل عقيدة السلف وإن كان سلم تسليم مجملة لكنه مهتدى إلى التفاصيل فبقي على ما عليه العوام فلذلك أكب على قراءة كتب السنة من ضمنها الصحيح البخاري حتى قيل أنه مافى رحمه الله وصحيح البخاري على صدرك ونرجو أن يكون بذلك إن شاء الله ثابتة بوتا لكن ينبغي أن نأخذ من مثله العبرة بعد كيه طويل وعمر مديد طباه في متاهات على رغم شهرته ولكائه وقدرته وعساماته في العلوم الكثيرة إلا أنه ما اهتدى يوما إلى أن يعرف تفاصيل عقيدة السلام لأن الله عز وجل صرفه عن ذلك باعتناقه لعقائد أهل الأهوة ومع ذلك فالرجل فيه خير كثير ونرجو أن يكون إن شاء الله تاب وحسن التوبته وله من العلوم ما هو نافع وله من العلوم ما فيه شيء من الأخطاء والنحرفات كما هو معروف وأقبل على حادث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنف صنفه في أقسام اللذات الآن الكتاب اسمه أقسام اللذات وأنقف عنده هنا لأن القصيدة تحتاج إلى وقفة طويلة لعلنا نعجي الدرس القادم الله سلام وبركاته نبي محمد والي وصحبه إزماج قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذو وبال ولم نستفد من بحكنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفات شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي حسن الحقيقة هذا المقطع هذا الكلام للرازي يعد من أعظم الكلام في الرد على المتكلمين من لسان واحد من أكبرهم ولا أظن أحدا يستطيع ممن لم يجرب علم الكلام ويبتلى به أن يستطيع أن يعبر هذا التعبير المؤثر البليغ في رد الكلام وفي وصف أهله وحالهم فالذي يعاني غير من الذي عان ويعاني غير من لم يعاني ولم يجرب ولو تأملنا خاصة القصيدة ولو تأملنا مفرداتها ومعانيها لو جدنا فعلا أنها معاني إسرادقة في الوصول إلى هذه النتيجة المؤلمة الحيرة والاضطراب والندم الشديد ولقد والله نصح المتكلمين بنصيحة عظيمة من مجرب لكنهم لم يمتثل يعد الرازي بدون منازع المؤسس الأول لأصول الكلام منذ عصره إلى يومنا هذا ولم يأتي بعده من يفوقه ولا من يقرب منه ولا يزال المتكلمون على شاعر المتعبية يعيشون على أصوله وعلى مبادئه التي قررها وكتبه مشاهدة بذلك ومن أبينها أساس التقديس فإنه أسس فيه مناهج أهل الكلام التي اعتمدوا عليها بعده ومع ذلك وبعد عمر طويل أفناه في خدمة الكلام وأهله وفي الكتب المطولة في الفلسفة وعلم الكلام ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة ثم ينصح القومة قال يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي نرجع للقصيدة القصيدة الحقيقة كما قلت فيها أبلغ تعبير يصور النهاية المؤلمة للمتكلمين والإفلاس الذي يصلون إليه بعد عناء طوي حينما يتكلمون في أباة الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وفي سائر أمور الغريب والسمعيات بمجرد والعقليات والظنيات ظن منهم أنهم سيصلون إلى الحق بأدلة وبرهين قاطعة وأخيرا يتبين لهم أنهم لم يصل إلى الحق وأن أدلتهم وبرهينهم ليست قاطعة بل وهمية ويتبين لهم أن طريقة القرآن في الإثبات والنفي وهي طريقة السلف هي الطريقة السليمة التي تستقيم معها العقول وترتاح إليها الفطرة ويسلم فيها الدين والذمة والضميد يقول نهاية إقدام العقول العقال وقصده بذلك أن إقدام العقول وجرأتها على الغيبيات فالأخير تنتهي إلى العقال وهو الحبل الذي يقيد به الجمل لأن لا يتحرك فكانه يقول إن العقول إذا, إذا اقتحمت أمور الغيب فإنها تقيد وتصل إلى نهاية تأسرها عن أن تنطلق إلى الحق أو صفاء الفطرة نهاية أقدام العقول على ما لا تدركه إعقال يعني أنها تقف حائرة لا تستطيع أن تمشي خطوة إلى الحق ولا إلى الصحيح ولا إلى المنهج السليم نهاية اقدام العقول العقال وغاية سعي العالمين ضلال طبعا هذا تعبير عن واقع المتكلمين يظن أن العالم كلهم تبعا لهم وأن العالمين ينتظرنا من هؤلاء العباقر المفكرين النتيجة التي يرتاحون إليها في عقيدتهم فيقول وغاية سعي العالمين في هذا المجال من فلاسفة ومتكلم وغيرهم وغاية سعيهم ضلاله. آخر ما ينتهون إليه الضلالة وهذا فعلا واقع المتكلم ثم قال وهذا تعبير نفسي لا أظن أحد من لم يجرب يستطيع أن يعبره لكنه تعبير المجرب وأرواحنا في وحشة من جسومنا لماذا؟ لأنه جعل الأرواح تسيح فيما لا طاقة له به فتقلق فتقلق وتعيش في النكد لأنه يبحث عن الحق فلا يجذه وأي إنسان ينشد الحق ثم لا يجذه لابد أن يعيش في قلق إلا إذا اعتصم بالله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يهدى أو يسلم تسليم الموقن المرتاح الضمير أما من لم يفعل ذلك فإنه لا يهدى ولا يستطيع أن يسلم تسليم الموقن لأنه ترك طريق اليقين لأنه ترك طريق اليقين أرواحنا في وحشة من جسومهم أرواحهم هم أرواح المتكلمين في وحشة من جسومهم وحاصلوا دنيانا أذى وبال هذا حاصل ما سعوا إليه في دنيا غاصوا في علم الكلام ثم أخيرا ما وجدوا إلا الأذى والوبال أذى الضمير وأذى النفس وأذى الروح ووبال الشكوك ووبال الترهات والضنون والأوهام التي تجعل الإنسان يعيش في حيرة فربما توصله حيرته إما إلى الكفر أو الافلاس أو إلى التسليم بالفطرة التي يسلم بها أجهل الناس وعامتهم من العجائز ونحوه ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا يقصد نفسه وأمثاله وإلا بحمد الله الذين يطلبون العلم على نفسه لكن يقصد يعبر عن نفسه وعال عن أنثاله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال أعلم الله الصحيح حتى كتبه مريئة بهذا وكانه من أكثر الناس افتراضا للقول إذا ما وجد عند الفلاسفة وعند المتكلمين لن يسبقوا قول افترض افتراضا هو من عند نفسه فإن قيل كلنا وإن قالوا كلنا إلى آخره كما تجدون في تفسيره وكثير ما يعترفه بهذا يكثير الشبهة فلا يعالجها بل أحيانا يسير الشبهة فيرد عليها ثم إذا ردت وانتهى من الرد وكاد أن يقنع القارئ قناعة وهمية قال ويرد على هذا أشكال ثم يورد على القناعة أشكال وهذا معنى قوله قيلة وقال فعلا ما عند المتكلمين لقيلة وقال اما قال الله قال رسوله فهذا مما جفوه وابتعد عنه فكان قدرنا من الرجال ودوله فباد جميع المستعين وزالوا هذا شعور كل انسان كل انسان حينما يستعرض الماضي يجد ان الدنيا تطوى من ورائه لكن الفرق بين شعور ومن شعور فالسليم العقيده المرتاح الضمير ما ينزعج من انطواء الدنيا خلفه بل يزداد حبا للخير وإقبالا على الله عز وجل ويعرف أن هذا مصير الإنسان الدقيقة بل الثانية والستين سنة سواء بالنسبة لما مضى كلها مضت لا تستطيع أن تفرق بينها مساحة فواحدة في, في الذهن لكن المؤمن الذي ينشد ما عند الله عز وجل ويرجو أن عمل خيرا واستقام على العقيدة سليمة ويرجو أن يمهر الله عز وجل يزداد خيرا في عمره فإنه لا يأسف على مفات فات فإن كان ما فات عليه فإن فات شيء من التفريض فإنه يحاول أن يستدرك وإن عمل خيرا فإنه يأمل من الله عز وجل أن يجزه عليه خيرا فبادوا جميع المصيرين يزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال وجبال هذا تصوير بذيع يدل على قوة المعاناة عند هذا الرجل ويدل أيضا على صدق الرجعة عنده لأنه رجع عن مواقفه السابقة هو يصور الحقائق الحق يصور الحق الحق الذي يتمثل بالكتاب والسنة وما جاء الله به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم يصوره بالجبال كأنه الجبال هذه الجبال حاول رجال من الناس أن يقهروا هذه الجبال فارتقوها إما ليهدموها وإما ليزعزعوها وإما ليقهروها بأي نوع منها فأخيرا ارتد الإنسان ومات وبقيت الجبال ارتد على عقبه ومات إما أن يكون عجز عن مصالمة الحقائق وبقي الحق حقا وإما أن يكون حاول أن يصل إلى نهاية الحقيقة ولم يصل وأخيرا بقيت الجبال جبال أما الرجال الذين حاولوا أن يقهروا الجبال فقد زال وكم من جبال قد علت شرفاتها رجالا فزالوا والجبال لا تزال جبال وفعلا هذا هو الحق الجبال بمعنى الحق الذي لا يتزال لا يزال الحق هناك من حاول أن يشكت فيه هناك من حاول أن يقهر الحق هناك من حاول أن يعمل أشياء تساوي هذه الجبال فلم يفلح وكان عمله وهم وبقي الحق الذي جاء به الوحي كالجبال الراسيات التي لا يضرها من عاندها كناطشا صخرا تم يوما ليهنى فلم يضرها وأوها قرنه الوعان فعلى حال هذا تصوير أظنه من الصعب أن يصل إليه إلا من عانى وكابد كالراز ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا الطرق الكلامية هي المسالك التي حاول بها أن يثبت أن طريقة المتكلمين هي الحق والمناهج الفلسفية أي منهج الفلاسفة فعلا وقد عانى هو وعايش مناهج الفلاسفة وفقهم في أشياء وخالفهم في أشياء لكنه في النهاية ما تشفي العليل أي مرض القلب الذي في كثير من الشاكين من المتكلمين كذلك لا تروي الرغبة والنهم في حب الكلام وأهله ذلك أن علم الكلام علما يستهل علم يستهل علم أن علم الكلام علم يستهل صاحبه إذا قرأ المبتدئ الذي عنده شيء من الذكاء قرأ علم كتب علم المتكلمين فإنه في الغالب يعجب وينبهب ويجد أنه بحاجة, أنه بحاجة إلى أن يصل إلى حقائق ما قالوه فيشعر بشيء من الاندفاع والتمادي مع الكلام وعن الزفات وتستوي هذه الأمور حتى يظن على الحق أو أنه يكاد أن يصل إلى الحق وفي النهاية يجد الطريق مسدود ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن كأنه اكتشفها ما عرف أن هذا ما عليه أئمة السلف وأئمة الأمة كلها وأهل السنة السليمين الذين لم يعانوا من هذه المشكلات ولم يدرسوا علم الكلام ولا وقعوا فيه وكانه ظن أن هذا اكتشاف أنه بعد المعاناة الطويلة اكتشف أن طريقة القرآن هي الطريقة السليمة فلذلك لم يوفق إلى معرفة التفاصيل مثل السلام إنما وفق لأن يعرف أن اسلوب القرآن, القرآن هو السلوب السليم فقط وهو عدم الخوف وإعطاء المور بإجمال المور الغيبية بإجمال تقرا في الاثبات في اثبات الصفات واثبات الغيبيه الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكريم الطيب الرحمن على العرش استوى هذا فيها في اثبات الاستواء لله عز وجل والعلو اليه يصعد الكريم الطيب في اثبات العلو لله عز وجل وتقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيط بنا به علم هذه بديهيات عند عامه اهل السنه لكنه ما أدركها إلا بعد مرحلة طويلة من عمره في سن الشيخوخ وإلا من البده أن هذه الأمور هي مسلك الحق إثبات ما أثبته الله نفسه وإثباته فيما نفعه الله الناس نفسه ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هذا إن وفض وإلا فنس الله العافية وأن لا نجرب مثل هذه التجربه لكن يقصد من أبتلي فإنه إذا سلك هذا المسلك بحث عن الحق ولم يصل إليه ثم وفق وهدي فسيعرف هذه المعرفة ويجرب هذه التجربة لكن ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة بل من الهاركين نسأل الله السلام ودليل ذلك أن أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من قول رائدهم وقائدهم وأولهم وقائدهم وعمدتهم وهو الرازي ما استفادوا أبدا رغم أنه قال لهم الطريق مسدود وأمامكم هلكه وأنا رأيت ورأيت إلا أن بعضهم أبى إلا أن يسقط في الهاوي بل أكثرهم وإلى اليوم أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من هذا الركام رغم إجلالهم للرازي وتقديرهم له فهم لا يزالون يكررون كتبه التي ندم عنها ندم عليها وتراجع عنها وحذر منها لا يزالون يعتمدون يعت... يعتمدونها في مذهبهم وفي طريقتهم نسال الله العافيه ونسال الله السلام وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال لعمري لقد ضفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور وكذلك قال شمس الدين الخسر شاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد قال ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال فقال نعم فقال اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضل لحيته ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفري فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظري كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر وقال, الخو وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا وقال آخر أبتجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء محسن. الكلام لا يزال امتداد لوصف حال المتكلمين والسيد من وعظ بغيره ونسأل الله السلامة العافية وهؤلاء الذين ذكرهم الشارح رحمه الله ليسوا من المغمورين أو من صغار الحائرين الذين قد لا يؤبه بقولهم ولا بكلامهم بل هؤلاء من أئمة وآساطين علم الكلام الكبار الذين رسموا علم الكلام لأهله إلى يومنا هذا ومع ذلك هذا نصيرهم وهذا تعبيرهم عن نهاية خوضهم وعن نهاية كدهم طول عمارهم وهو والله تعبير هذه العبره العبرة والعظة لمن اعتبر لكن من لم يرد الله له الهداية فلا ينفع فيه موعظة نسأل الله السلام والعافية قمنا قل الشهرستان الشهرستان هو, هو من هو من تعرف عرفتم في شهرته في تقريب علم كلام انتصاره له وفي استنقاصه للسلف وكلامه فيهم وتجاهله لمذهبهم وجاهله بمذهبهم ومع ذلك وإعجابه بالكلام والفلسفة ومع ذلك ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي أعلن عنها في آخر المطر فقد ذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم نسأل الله السلام حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم معاهد يعني مدارس الفكر الكلامي والفلسفي والخوض في مثل هذه الأمور يعني بمعنى أنه جرب وعرك ودرس وتشرب هذه المذاهب كلها وحاول أن يعرف طريق الحق مع من وأخيرا عبر التعبير الرائع الذي لا يعبره إلا من عانى فلم أر إلا واضعا كف حائر هذا تصوير عظيم على ذقن أو قارع سن نادم وكل الأمرين مؤلم ومؤسع حير ونادم ثم أبو المعالي الجويني وهو من هو كما تعرفون في جلالته وقدره وعلو شأنه في سائل العلوم